Fifty Languages Tochito أربعون أربعون غو السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق يمك ومشأ من فضلك من فضلك أب أو هل يمكنك مساعدتي هل يمكنك مساعدتي ريستوران دو غوري مش أين يوجد هنا مطعم جيد أين يوجد هنا مطعم جيد قوغم دش سماغومچ غازة اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. يتعنى زانتشو تاكورا شكو. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. يتعنى جابغمتش جغازي مترشا شكو. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر اوتوبوسم شيتساني يمكنك ايضا أن تأخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ الباص ترامواي مي شيتساني يمكنك أيضاً أن تأخذ الترام يمكنك أيضاً أن تأخذ الترين ساوج سيتو ماشنجة سقاكواني سلتشت يمكنك أيضاً أن تسير خلفي يمكنك أيضاً أن تسير خلفي فوتبول زيش يش أخرى ستاديوانن سداوشتو سيكوالن كيف اصل الى استاد كرة القدم كيف اصل الى كرة القدم لمهجم اقطع الجسر اقطع الجسر تونيلمچ سوتچي تعبر نفق اعبر النفق سر حتى, سر حتى ثالث اشاره ضوئيه حتى ثالث اشاره ضوئيه يطانه ريجابغوجي ابر غزغوم شريكو ثم انعطف يمينا عند اول شارع ثم انعطف يمينا عند أول شارع يطانه زانجو شزبرجي شكو ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي يمق ومس سدوشتو من فضلك كيف أصل إلى المطار من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ مترو مجا وكما نحج الأفضل أن تأخذ المترو أوجر أوتبم نس اركب ببساطة حتى آخر محطة اركب ببساطة حتى آخر محطة Версия чапсуму www50 сайтом